نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرهيتم ما تمنون آه تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم ما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرهيتم ما تحرثون أه تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرهيتم الماء الذي تشربون أه أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرهيتم النار التي تورون آهنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين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 أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحرقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فَأَمَّا إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وَأَمَّا إن كان من أَصْحَابِ اليمين